وَإِنْ كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِن الْعَافِلِينَ إذْ قَالَ يُوْسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَكَ وَكَبَّ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ قَالَ يَا بُنِيَّ لَا تَقُصُّ صُوَيَّكَ عَلَى إخْوَتِكَ فَيَكِيدُ لَكَ كَيْدًا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 كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائمين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا ونحن عصبةٌ إن أبائنا في ظلالٍ مبين أقتل يوسف وأطرحه أهوي يخل لكم وجه أبيكم يخل لكم وجه أبيكم وتكونون من بعه قوم صالحين قال قائلٌ منهم لا تقصروا يوسف وأهل وألقوه في غياب الجب يلتقه بع م السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمننا على يوسف وإن له لنا صحو أرسله معنا غدي يرتع ويلعب وإن له قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أي يأكله الذئب وأخاف أي يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لإن أكله الذئب ونحن عصبة إنما إذا لخاسرون فلما نهى وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشيرون باءت سيارة فأرسلوا والدهم فأدلى دلوه, دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسره بضاعة والله علم بما يعملون وشروه بثمر بخص دراهما عدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتغاه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولمعذمه من تأويل الأحاديث والله ظالب على أمره ولكن أكثر المؤمنين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 وَهَمَّ بها لولا أرآ برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قبيصه من عدوه وألف سيدها لدى قالت ما جزاء أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبر إن كان قميصه قد من قبر فصدقته من الكاذبين. وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دبر قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا وَاسْتَغْفِرِي لَنَا بِذَنبِكِ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 ما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت من لا تؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون والتبعت من لا كان لنا أن نشرك بالله من شني ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ذالك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكون يا صاحبي السجن أهل متفرقون خير أم الله الوا لا عبدون من دونه إلا أسماء.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 جيني بالعشين وقال الملك اني ارى سبع بقرات ثمان ياكلن سلم حجاف وسبع سنبلات قد وسبع سنبلات في يابسات وللذي نجا منهما وذكر بعد أمّة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق اهتم في سبع بقرات يا سماني سبع عجاف يأكله نسbeh عجاف وسبع بُلَاتٍ قُضُ وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دعبا فما حصدتم فذروه في سنبله إذ لا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شدا جمج لهن إلا قليلا إلا قليلا مما ترصنون ثم يأتي من فاسألوا ما بال النسوة التي قطعن أيديهم إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطركن إذ رأتن يوزف عن نفسه قلن حاش لله ما علم أنا راعدته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أكنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائمين وما أبرئ نفسي إن النفس لأمس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 قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ألم تعلم أن أباكم قد أخذ عليكم موتك من الله ومن قبل ما فرّت في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين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 عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، إنه هو العليم الحكيم. وتوالى عنه وقال يا أسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كريم. قالوا تَالَ الله تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَبًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ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 قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميص هذا فأنقوه على وجه أبي يأتي بصيرا واتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فاغتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبان استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا قاطئين